أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن لكم عليك نبأهم بالحق ام لا يأتون عليهم بسلطة من بيت فمن يا <تصفيق> رب. What the? ذلك من آيات الله من يخد الله فهو المرتب ومن يضل تجد له وَكَلْبُهُمْ بَاحِطٌ ذِرَعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطْطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوِ اطْطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لوليت منه I'm sunday an an Yeah. وَكَذَلِكَ إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو عليهم بنيانا ربهم أعلم بنيانا و در نَغُؤُ أَنَّ مِمَّا ذُكِرَ بِسُنَنِ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نَغُؤُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أبصر أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من وَلَنْ يُشْرِكُ فِي عُقْلِهِ أَحَدَ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ